إذَا أَذَ قَوم مِدٍ غَُحمً إذَا فَلقُم مِنْ غُم بِرَم بِهم يشكُود لكُرُ دَعَوْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يشركون. وَإِذَا أَذَقُنًَا نَّاسأَرَحمَة فَلِحْح بِذَا وَإِن تُ صِبَ غُب سَئَةُم بِمَا قََّمَة أَيدهِم إذَا أُم يَقُونَطُ فولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقومين وإذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم وما آتيتم من ربا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم إليتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر لِبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ يُذِيقُهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا عَنْ لَنْ